هاقولك على حاجة بلايزل نقول للفرصة هحاول أغفل أنام ما أقدرش متابع في البورصة وبس أنا حاسس بإيه ما أعرفش رايح لفين ده الرز تهز الشجر يقول ما أعرفش بشر قلوب مش لارج فاكس هدوس ريستورت Gyázs lenni a lóz fúrás, és tajtja törtve, vagy tajt darált. Választ lábállak, mint a kxontak, kiderül, hogy a tajt borít. Báj és a szeddekor. Háláta van, gyíbeli yacht. Szeretőt, manzor. Fekeszed a sristort. Gyázs lenni من lóz lőd من fúrás, hírb mel bokra, hírb mel bódra, külön a világ, megérti, hogy a Shakis hadoszr restart, gáz a dafgatta maga a magával nulla a forraszob short, termi semmifelárt, és tőlünknek idgyart, gatta meg a legyőr, és gatta a legeljőr. Dabt xiyot a sár, ma bejch a dár, hadoszr restart, ma bejch a dár, a hesszű bőg feláhtak pad, és aul arbuk, a tlap gábltól mabruk, és én a lapdi megjóud, a lapród újbart, bárban شاطر يجيب دربات في الحوش كان ساقد فنون الرد كان صعب يكون لصحاب وكل ده اتغير بعد الضرب نزل المايا وعن بالعرض حدا الموت وصلش البر ما فيش جناح غير صخر مش عارف يدوس ريستارت بقى شاطر في شغله كفار بس مش بيباسي كتير في الماش مش صاحب كل الطير اللي عليك ما بيتأخرش بس ما فيش حد كان جنبه بيفضل حد يحبه مش شارت حد يقوله ايه صح حد يدوس ريستارت كبر وفجأة تخض حاول كتير وتساك حاسد سنين في ثواني بكى وبقى بيترق ما في في الفعل حصل خلاص واخترت فقد كل إحساسه كسر زرار الاستارت لغة خاصتي إنك موتان بغرفة مو مدافع في أسطو فقذف كسر الدنيا دي وللي بنقوله ده هتفرق له لا بارد فعروس تقلب إيش فرق له حاجة تدب في ما يحس كأنه ألا تبوص فحينه تحسه شاشة نمرة مقفولة بعت رسالة لا يوجد معنا لا سمع كلمه ولا فهم كلامه بسنين وعد بزبط عليها هذه كانت حياتها